قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا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 الذين كانت يعينهم في غطاء عن ذكره وكانوا لا يستطيعون سماع